ما كتب ربنا إلى طارت قلوبنا ما شبع منهم الحال من الأحوال نعم. بلغنا إلى ختام سورة الحشر نعم بلغنا إلى قول تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم نعم ثم خلت تعالى هو الله الذي لا إله هو الملك القدوس السلام من المهيمن قال هو الله الذي لا إله الا هو قلنا لا اله الا هو المعبود بحق الا الله وان الكون كله خلقه الله جل في علاه لهذه القضيه وهي القضيه العظيمه قضيه, قضية القضية الكبرى قضية الكون الكبرى عبادة لا وحده ولا شريك له توحيد الله جل في علاه ونفي الشرك هذه أعظم اعظم مقصود خلق الله الكون باسره له بأنهم, بأنهم يوحدوا الله جل في علاه الله أصل أصيل قال الله رب العالمين هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس فسبحانه جل في علاه المعبود بحق وهو الخالق الرازق المدبر والمستحق أن يفرض بالعبادة ولن صلاتي ونسك ومحياي وممات الله رب العالمين عليكم السلام وبركاته وعليكم عليكم السلام عليكم نعم فهو المالك لكل شيء الخالق لكل شيء وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزل إلى بقدر معلوم قال الله تعالى مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك من تشاء وتعز من تشاء وتزل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير سبحانه جل, جل في علاه في فالملك ملكه والخلقه والعباد عباده وكون كونه وإذا اراد شيئا قال له كن فيكون سبحانه جل وتعالى والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس القدوس, القدوس القدسة الطهارة القدوس قال مجاهد وقتادة وأيضا المبارك قال تقدسه الملائكة الكرام فهو سبحانه جل وعلا القدوس وهو المتنزه عن كل عيب وعن كل نقص سبحانه جل في علاه له الكمال المطلق والجمال المطلق والعظمه والبهاء والكبرياء والتكبر والتجبر سبحانه جل في علاه فهو القدوس الذي, الذي, الذي تنزه عن كل نقص وعن كل عيب فله, ال ال فله الكمال المطلق والعظمه والعزه والرحمة وله الجمال والبهاء سبحانه جل في علاه وتقدس الملائكه القدوس الذي قدسته الملائكه وقدسه عباده المؤمنون ولذلك ترى بأن الله جل في علاه عندما انكر على اليهود وانكر على النصارى وانكر على الكفار مكه قال ما لكم لا ترجون الله وقار عليكم السلام عليكم ما لكم لا ترجون لله وقاره عظيماً وأما أهل الإسلام وأهل الديانتين يعظمون الله حق تعظيمه ويعظمون شاعر الله جل في علاه تعظيماً وتبجيلاً لله جل في علاه لذلك قال الملك القدوس القدوس الذي له الكمال المطلق البهاء والعظمة المنزعة عن كل نقص وعن كل عيب تقدسه الملائكة وأيضاً أيضاً أي أي أي يقدسه أولئه وأنبياؤه وأصياؤه قال الله تعالى عن الملائكة وقالوا أتدعو فيها ما يُسدد فيها وأشكرك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فقال تقدسوا الملك وأيضا من يعظم شاعر الله يدخل في ذلك تعظيم حرمات لو تعظيم شاعر الله الفلا هي من هذا من هذا الباب الملك القدوس السلام السلام السلام أيضا هو هو الذي سلم من كل نقص وعيب وهو الذي له الكمال في ذاته وصفاته وأسمائه وافعاله سبحانه وجل في علاه فافعاله كمال صفاته كمال ذاته كمال سبحانه وجل في علاه سلم من كل نقص وعيب السلام الذي سلم من كل نقص وعيب وسلم عباده من كل ضر وسلم من كل ضر وشر أيضا قال الله تعالى يا عبادي انكم لن تبلغوا نفع وتنفعون لن تبلغوا ضر فتضرون سلم عباده من كل نقص وعيب فسلم أنبياءه من كل نقص وعيب وجعل لهم الكمال البشري وسلم أولياءه وأصفياه أيضا من غالب النقص والعيب وسلمهم من كل ضر وشر فقد أرادوا بهم شرا وضرا وردهم الله جل وعلا، قال تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا معناهم أحكموا الخطة وأحكموا البناء وأحكموا الحصار مع ذلك لم ينالوا خيرا بدر أبو جهل البئيس تعيس والذي قال تسمع بين العرب نجد سلاحة أيام تسمع بين العرب فانظر هنا كيف كيف أن المسألة, المسألة, المسألة أن الله جرهم جر وسلم أولياءه من أعدائه ولا يسلم الله أولياءه لا هذا يقين تعيس إن والذي قال تسمع من العرب نجل أيام وإن الله جل فعلا يرفع لأوليائه فيعطيهم ويمنحهم صرخت وقالت أيا الله أمرك بهذا قال الله أمرني بهذا قالت إذن فلن يضيعنا فأتها جبريل في التو واللحظة فقال لا إن الله لا يضيع أولياءه فلا يسلم الله جل أولياءه لأعدائه ولا يجعل الدول لاعدائه إلا لحكمة عظيمة وما جعلهم الدول محكمة ولا يمكن أن يستقصروا, يستقصروا شائفة المسلمين بحال من الأحوال لا يمكن استقصال شائفة المسلمين بحال الأحوال الله رحيم سبحانه وجله جل في علاه ولزارد قال قال وألا وألا يعني ألا تقولك هم بشارة فاستجاب وقال ألا بصوت عليهم عدوه مغرم فاستبيح بيدس قال حتى حتى استبيح بعضهم بيدس بعض فسلم عباده من النقص كان لهم الكمال وترى يقول يقول ابن عباس في صفات النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدريسه جبين بالقرآن نعم. والله تعالى لما وصف الكتاب قال بارقى السمات والصفات إيش قال الله جلاله على فالله تعالى انك لعلى خلق عظيم ذاك عيشة الله عنه لما سؤلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن بأبي هو وأمي السلام المؤمن السلام المؤمن قال الضحك أم أ... الذي امن خلقه من أن يظلمهم هو الحق نقول صدق رسله لأن الإيمان من التصديق صدق رسله, رسله قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين صدق رسله فصدقهم بالآيات التي نزلت تترة تبينهم تبين صدقهم ولذلك الله جاء على قال عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو تقول علينا بعض الأقويل لأخذ منه بجميع ثم اخطأ منه فما منكم من أحد عنه حاجزين وصدق رسله بالآيات اقتربت الساعة وانشق القمر ويرى آية يعرض ويقول مستمر عليكم ورحمه الله انظر هنا يعني الله جل وعلا بين لهم ذلك بهذه الايه العظيمه لما طلبوا من من النب والسلام ايه انفلق القمر حتى يعني جبل كبيس كان يعني يفرق منا في الختين والناس ياتون وقالوا نظرنا القمر نصفين شق طلبت الساعه وانشق القمر ويروا ايه يعرضوا يقولوا سحر مستمر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 والمؤمن ايضا هو الذي أمن خلقهم لا يظلمهم قال الله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا إن الله لا يظلم إستقال ضره قال تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلتوا بينكم محرمة فلا تظالموا فلا تظالموا فهو أمنهم من ذلك وأمن قلوبهم من انتهاك الأعداء لها للقلب يعني له وأما امن عباده بنصره سبحانه وجل فلا وكان حقا عينه نصر المؤمنين فاصبر إن العرقبة المتقين حتى أدى استياس الرسل وظن أنهم قد قضبوا جاء النصرون فنجي من نشاء ورجال الله تعالى للملائكة وأوحى إليهم إني معكم يوحي ربك للملائكة أني معكم فتبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان نعم وقال النبي وسلم: نصرت بالرعب في شهر قال المؤمن المهيمن المهيمن هو الشهيد الشهيد على خلق بعملهم على ما, ما يرفض من قول إلا لديه رقيب عتيد فهو شهيد على عباده ويعلم السر وأخفى يعلم مكان ما يكون وعلم ما يكون لو كان كيف سيكون فيعلم السكنات والخواء القلب والأنفس يعلم, يعلم الصالحات يعلم السيئات يعلم الخطيات ما قدموا وما أخروا يعلم الله فالعلها فالمؤمن هو الشهيد على عباده, الشهيد على عباده فإن الله يطلع على كل صغير وكبير ودقيق وجليل يفعله عباده قال, قال الله تعالى والله على كل شيء شهيد قال الله تعالى ثم الله شهيد على ما يفعلون أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت قال الله فعلها أنه في القيامة يقول الله فعلها وأورد على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل دعمتم أن لن نجعل لكم موايدا ووضع الكتاب فطر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ولتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا سبحانه فولدي قهر عباده لعزاته فلا نجل جنابه لعزاته وجبروته كبرياءه وقوته، سبحانه وجل فلا عز فانتصر فانتصر على جميع عدائه هذا النمرود هذا فرعون عاد ثمود الله تعالى ما ترك احد من من عاداه عاد أوليائه إلا خسف به الأرض والله على كل شيء شهيد والله على كل شيء قدير. قال العزيز وهنا المنعة لا تصل إليه فكرة سبحانه جل, جل في علاه العزيز الجبار المتكبر الجبار الذي لا ترغي الج الج الج الجبرية إلا, إلا له سبحانه جل في علاه هو الجبار الذي كسر, كسر, كسر ظهور الأكاسرة فهو الذي فهو قتل النمرود سبحانه جل في علاه بما دخل في أذني وهو الذي قتل في العون أغرقه وأمد له مع, مع, مع جنوده هو الذي, هو الذي قتل عادا وثمودا الله جل في علاه على كل شيء قدير فلذلك قال هو الجبار العزيز الجبار الجبروت لله جل في علاه فكسر كسر ظهور الأكسرة لكن أيضا الجبار تجمع مع جبر الكسر جبر الكسر جبر كسر أوليائه وأصفيائه وأحسن إليهم و و و ودمض جراحهم و ونصرهم وأعزهم ومنحهم وأعطاهم من بعد منعهم وبعد ذلة وبعد خساره. المتكبر الكبرياء له سبحانه جل في علاه العظمة والكبرياء له سبحانه جل في علاه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل جنة ما كان في قلبه مثقال ذره من كبر الكبر مهلكه ولذلك قال الله تعالى الكبر رداء والعظمة زينة فمن زانى فيما عذبته فله الكبرياء وله العظمة سبحانه جل في علاه رجل مشى كالطووس يمشي يتبختر في الأرض فخسف الله به فهو يتجلل في الأرض إلى يوم الدين نعم. قلنا جبر الكسر يزول بعدما قلنا الجبار الذي قسم ظهور الأكاسرة جبر كسر المؤمنين بعد الأزان إن شاء الله قال سبحان الله عما يشركون بعدما ذكر أسماء الحسناء قال سبحان الله عما يشركون يعني تعالى الله علوا كبيرا عن هؤلاء الكفره الزجرة الذين جعلوا مع الله تلف علاء الهه أخرى والذين قد تعبدوا لغير الله تلف علاء فصرفوا العبادات للاصنام والأوثان والشيطان وما عبدوا الرحمن لذلك فمآلهم إلى النيران قال الله تعالى سبحان الله تبارك سبحان وسبحوا سبحان في المطلق من التسبيح والتنزيه يعني ننزه الله تعالى الله علوا كبيرا عن عن المشركين وعن ما يقول هؤلاء اهل الكفر والاشراك هو الله الخالق البارئ المصور الأسماء الثلاثة الخالق البارئ المصور, المصور إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت والمعنى إذا جاء الاسم الخالق وحده نزل تحته معنى البارئ والمصور وإذا جاء أيضا البارئ نازل معه الخالق والمصور الخلق الخلق الأصل الخلق معنى التقدير الأصل في الخلق التقدير البارئ الذي أخرج, أخرج هو أخرجه هو خرجه يعني خلقه والمصور والذي جعل جعل له الصورة الأخيرة له ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الله المصورين لما لنهم يظهؤون خلق الله جل في على خلق الله سبحانه جل جل في فإذا قال الخالق ولذلك قال الشاعر أن تتفري ما خلقت وغيرك يفري ولا ولا يخلق ولا يفري لا تفري ما خلقت أنت قدرت الخلق والتقدير هنا الله فيه قدرت فأنت تخرج لأنك إذا أردت شيئا قلت له كن فيكون لا تفري ما خلقت وغيرك يفري يخلق وغيرك يخلق ولا يفري الخالق البارئ المصور وسبحانه وجله فيقولا صور الخلق على ما أراد هذا أبيض هذا هذا أسود هذا بين بين بين هذا طويل هذا هذا قصير نعم الخالق البارئ المصور كما قال الله تعالى في أي سورة ما شاء ركبك فهو ينشئ عباده على الصور التي أرادها الله جل فيقوله قوله تعالى له الأسماء الحسنى وهنا الاسماء الحسنى شفعله والاسماء الحسنى هنا تبين لنا حرمه الاشتقاق او عدم القول باشتقاق وأن هذا ايضا يعتبر من الالحاد في اسماء الله الحسنى وصفاته العلى لان الحسن فعلا بلغت المدى في الحسن او غايه الحسن ولله الاسماء الحسنى ان اسم الله جل وعلا غير منحصر في عدد وأن الله جل وعلا الاسماء الحسنى التي علم عباده منها ما علم وما ما جهله وأما قول الله جل فعلاء أن الله تسعة وتسعين اسم من, من أحصاها دخل الجنة معناها أن هذه التسعة وتسعين يعني لها ميزة خاصة وهذه الميزة الخاصة أن من عدها وحفظها عن ظهر القلب وتعبد بها وظهر أثرها عليه بأن له الجنة هذه ميزة التسعة وتسعين لكن هل يتوقف الجنفاء والتتوقف عن التسعة وتسعين لا أبدا لأن النبي قال أسألك بكل اسم من أولاك سميت بي نفسك علمت أحد من خالقك أو علمت أحد من خالقك أو, أو استأثرت به في علم الغيب عندك ولذلك في الشفاعة حديث الشفاعة الطويل عندما يقول أنه لها, لها استأذن على ربي فهذا في له فيخره تحت العرش ساجدا فيحمد الله بمحمد علمه إياه ومحمد من السنة على الله العالم بالصفات والأفعال والأسماء فأسماء الله الحسنى ليست منحصرة سعادة بحال من الأحوال ولله الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض كما قال الله تعالى تسبح له السماوات والسبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لاسبح محمده ولكن لا تفقون تسبحهم إنه كان حليما غفورا قال يسبح لهم في السماء والارض الملائكه يسبحون بحمد ربنا بحب ربهم جل في علاه تذبيحا وذكرا وتهلينا وتحميدا وتكبيرا وصلاتا وقياما وركوعا وطوافا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سعون الف من الملائكه يدخلون في كل يوم في البيت المعمور يطوفون به لا يرجعون عليه لا بس شوفون إلى يوم الدين وسبعون ألف كل يوم يدخل يدخلوا يدخلون عليك يسبحون بحمد ربهم جل جل في أوله قال وإن من شيء لله عندنا وإن من شيء يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تفسحهم فالحجر والشجر والثمر والطير كل هؤلاء كل الخلق يسبح بحمد الله جل في أوله والجبال الجبال تتهدّد وقلا جعل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لا الخشى من صدع من خشيه الله وقلت الله على جبال اوبي معه والطير يسبح له ما في السماوات كل ما في السماوات حتى السماوات تسبح حتى السماوات تسبح والأراضين أيضا كذلك وهو العزيز الحكيم ختم الله عبدالله في علا الآية العظيمة هذه بهذين الاسمين العظيمين نعيمه في هذا الباب قال وهو العزيز الحكيم عزف غلب عزف قهر عزف انتصر سبحانه وتعالى عزف امتنع والحكيم يضع شيء في في موضوعه الله ضاير على بين أنه لما أنزل القرآن ما من تفع به إلا إلا الخاصة ثم بين الله دل في الله بأن بأن من كان أهل لذلك هو الذي عظم الله وعظم شهيل الله دل في الله ثم أظهر ربوبيته وبعدها ختم هذين اسمين أنا أقول ما علاقة الاسماء, الاسماء الاسمين هذين بالآيات التي السابقة نعم بعدما أظهر بعدما ذكر مظاهر رموبيتي سبحانه وجل في علامه وجدنا إنه قال قاله الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشكون ثم كرر العزيز هو الله, وهو الله هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما وهو العزيز الحكيم ما علاقه الاسمين العظيمين بهذه الايه الثلاثه التي سبقت وكلها تتكلم عن ربوبية الله الذي لا في ممتاز ممتاز الله نعم. هو هنا كما قلنا العزيز بالذات لأن جمع جمع شوف جمع العزيز جمع معاني معاني هذه الأسماء التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية الثلاث نعم اولا اولا هو عذ فامتنع. فامتنع وهذه تاتي فيها المؤمن الذي امن امن من يصل در احد او شر احد سبحانه وتعالى في عباده نجم لا تبلغه دور فتضره عزة عزة فغلب وقهر عزة فغلب وقهر لذلك يتأتى اسم الجبار المتكبر هنا في هذا الباب عزة فسلم من كل نقص وعيب فاتي السلام عزة فأحاط بكل شيء ولا يكون في كونه إلا ما أراد ولذلك قرنا مع العزة مع القغى الجبروت هنا قرنا بالحكمة وأنه يضع شيء في موضعه لأنه لما أنزل القرآن وبينه أنكر على الإنسان أن القرآن نزل على الجبال وعقل ما فيه لا تهدهدت هذه الجبال قال, قال أنزلنا هذا القرآن عجبا لرأيته خشعا متصدعا من خشية الله فهو حكيم عليم جعل القرآن لأهله وصفاته ولذلك خاصة الله هم أهل القرآن ورفع الله بهذا القرآن أقواما أخض بأخرين. المكة كانوا أذلة لأنهم عادوا هذا القرآن وشوف حارس لما قال قال له انتركت, انتركت عليه من في مكة قال ابن أبزة قال من ابن أبزة قال قال مولى من الموالي قال مولى من واري على, على على الوادي يعني على على مكة فقال له يحفظ القرآن ويعلم المواليس قال نعم إن الله يرفع باب القرآن أقوام ونحفظ به أخرين فذلك الله حكيم منح منح أهل الخير القرآن وحجبه عن كثير من الذين تعبدوا الشيطان وتركوا عبادة الرحمن وهذا اختم الآية اختم عظيم جدا بقولي وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى في حكمته أن وضع الشيء في موضعه والله تعالى عليم الحكيم يضع من يشاء على ما شاء ويخفي ما شاء على من يشاء وله وله في ذلك الحكم ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء ويعز من يشاء ويزل من يشاء وهو بيدي الخيس ولأنه عليم الحكيم سبحانه جد في علا مشيئته ملزمة لعلمه قال الله تعالى ان الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين عد محذابا معذبا أريما أرى اسم الله لا Allah في عدد اسم الله of people? الشرك شرك the ثم شرك Allah سبحان الله name of اقتران العزة مع الحكمة تمانين لقلوب المؤمنين بأن الله على بأن الله على لا يظلمهم بأن الله على لا يبتسم حقهم بأن الله جل وعلا لا ينتقم منهم بل الله جل وعلا بين يكون رحيما وبهذا فضل الله جل وعلا يكون ختاما لسورة الحشر ما أسعدنا ننتهي من, من هذا الجزء إن شاء الله يكون لنا ما بقي كسورة يوسف إن شاء الله نبدأ بهود بعدها نعم وصلي المغرب وبعد ذلك نعطي الفقه وصلي المغرب إن شاء الله بعدها الفقه